فامكس معي يا سيدي فالغمر غرط جسدي والوهل قدعي يدي وليس لي من منقذي فامكس معي يا سيدي فامكس معي والعمر ولا كالغمام وقدنا ورخ المانام فمكس معي يا سيدي فمكس معي يا سيدي فلا الدجاء يرعبني ولا العباء شوكتك يا قبر أين سودتك قد قلت تاك الزافري لأن ربي ناصري فمكس يا سيدي فمكس معي انك اراهما نسنتك ففي الممات والحياه اني نازل